ن ن امين ولقد اخذنا آل فرعون بالسنن ونقسم من الثمرات لعلهم يذكرون فإذا جاء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 فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُم مُّذْنِبَهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّىٰ بَالِغُوهُ إِذَا هُمْ يَنكُثُونَ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ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 بأقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلك بلا أم من ربكم عظيم وواعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتمناها بعشرين فتمم قات ربه أربعين ليلة